قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم وَلَا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنّا ترينا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كنّا وأسرح كنّا سراحا جميلة. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُفْسِدَاتِ مِن كُنَّ أَجْرَ يا لساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير عشر كان عشر بقول قلية ضراء تنادو وحون كمي في هاي عشر ريئين وصعودي Kunas avsanata sirka pureenke kerinka, sydä iä toven aia daudbona kakoma, aia da sydädi jatomnadvoka bilavan aia, min suurati lahjat, aia da sodonat nawojakuja biari, minas suurati isla suurat lahjat ja khamida, uana aia da Duski kawialla wa tanaat ba ayada ashirka kuwari kwah, ashirka ashirki orukuhī sanyay, way no ku jirnay, ki sadi ghazwatul khandab, aw ghazwatul hazab, lawada magava wa la iraada, dat badamba rasulqa alay salatu wa sala i ashar tafilma din al murawara isu الاشان قبيل بينوكو شاقناي وحكا دمد ايو اباب اليهود بني قريبة ايو اباب الشيحوية يبني اخطبني الليرا وحوروري قريش يا كنانا اسد ايو غطفان افرتها قبيلة ودبتك كايني ايو او قدها مدينة المنورة كو ديارها وحالا قوستي غصولك ايو مسلمين تلا دبر قويو اللجي خزنه اني ادي يا ابو رايد وين تلماني تصوير كما سيد القران كوتلمامينا لا مزيد عليه وحده اراده او لو قدر كان ايا مجران سد يو عكيدي ق النفسانته سبحانه و ازاخه الابصار وبلغت الغلوب بالله لي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا اطفاء دم باطيمه الكويس كيبيي قلبه وها كان يمتكنان يا قريش بريه شرقنا وها كان يمت اسد يا غطفان بنو قريش لديه ويكون سو marka asan nin basil maleeyay sidaa sii shiddheeydi u badnay halka sa munaafiqiin tii onnooyo badan iyo dadkii muuminiinta ku kala toosen alla ta'ala khabihu yiraddu wahadada ya'lamu llahu e bayinu ubiyahay al mu'awqina ku wallah sagalina takin muslimiinta mujahidin tahay daagala milaha ayay wa shigalina ya بل بالبلي يبوق ويحيدم الذي يكو أبوره، نكاس إلهين ألي أنبيكم وبن بينوش عن، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أهل يثريب الله مقام لكم، خير مدين أن رالوا يدين دمائي، فرجح أحسن قلدي نقول عبقيت يا تجا، إذا مدنك ولا قا قا يا ماها، يحسبون الأحزاب اللي لم يذهبوا بكان وادق قنصلين إن دبر جويا. الى اي قفك انا وقدم بيه قور عام تاقيم ايه وحسوا المسلمين تكو ابوران الى كواس او قد وحادبه يعلم الله ايبئين اوغيهي المعويقين كو وحسي قلن ايه مجاهدين تداعدا ايه وحسي قلن ايه بغضين يفلن ما كو ابور ايه ومنكم منكم منافقين تاينكم من ايه قيب لباتنا واتنا والقائرين كو لاخوانهم ولا له ذا توازن المؤمنين تا حلو ما الينا النوك عليك. قد كان يا دغالك يا مسدد كسوبها كريهني كسو نوخذ قو ولا يأتون يجد الفوض اني مني الباس دغالك اني مني خوان يبوا اوغي هاي الا قليلا مرمري رير واي نفتوده اني كبد باديان ربا واي كسو دحونتان مسلمين تا توزن بيدغالك يمني اي واسي بموقف قد منصلات اوكار واذا قاموا الى صلاه قاموا كسالا يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا كل ولا ياتون الباسا الا قليلا اي ولا يذكرون الله الا قليلا حد اي دغال كيب غلايه يا هذا يرد كل ولا يجدون واد في الناظرين تيمنا اي يلجدان مركانا in muslimin gumal on nafsuudiy maal kooda labbadadiyo waye ule jeedadooda asii xatan iyago quduucya shaxigu bukhli bukhdarin bukhli amaraatiwa midna im ballayira midna shaxiiha layira midna bakhil ballayira kol نفرية مال مدنة إذن كبيرين مايا إياه كيدا ما كي كاق يبقى لما إياه إنفاق إذن لسما إياه إذن كلاب إشتهاقين ما إياه كل كأينا إذنك وحيدين تران قد دوحيه يكو يمحل لك يا أبا ماه فإذا جاء الخوف دقالك مركو يماديه عبسيه خأيتهم رسول الله وعدو جدا منافقينه إنه ينظرورا دورا إياه إليك هذا الرسول يكون دورا إياه عبسيه دقال مركو دبر أليك دبالك kal kase kugu gabanaaya barkaadiga yaa lama ammin sana ishayadana wareejinaayaan si wax madcuura oo arga gacan bay indaha wareejinaayaan kaduru iyadoo wareegayso ayruu humin dayalkooda ka dawraan ilaa ki sayi shi soo wareektu oo qala ayay eka soo dhammaatay marti ka lamati khasa inda horeejiyay ka yiga laqeyna qolka intee bar ka geystayaga oo yadii rasuulka ku ugu gabadan bay hadana xasil ilayeen qolka seenda horeejinayaan waxa muddo qof naf dha oo harar ugu okorow indow marka oladu مرك عربي أنت الله وحنف بلام بيلصوب عيا وين يهين مسلمين تانوف يعين تقال كتبنا البناء جيرنا أنت أسان لعقبنا وحنا لجسي أغنى بعير مرك أكل سادن جبني عند الله فلئنما مرك إلا كل مايو هي مرك خير لا أرك إلا وايدينا يوحنا هنا يقود يهين الغوان وح أغنى الدنيا إقالة لجها لي كذي كلا سيء كولك أولا بدأ أعوض فلح فإذا كنت أرى ذهب الخوف دقالك تقول سرقوكم وإذن ببعيان بأرسنة أحرابيال حجاب حنف بضان أصيب أهد الله إذا كنت أرى كهو يقان إذا كنت أعوض دالين على الخير وحن غين مدى أقارد لقاهري أهدد أي يقدو إياكوهي إن إياك وضاقاتان بيدون أي أنواحك لقار كمار ساسي خيرك بخيل ويهين كل كهل النفط وضاي بخيل كهية أشعة على الخير إياك ومالك كوركيسك بخيل وإنا وحيطان كمار وقلي أي عرب دارين كدبا يوم يعربنا ما موقفهم وعن محيهين فقال عزمين قائل أولئك وحالة إمامي لم يؤمنوا لا لا يا حمي ولا رسول بين حمي ولا اخريا حمي ولا جزيه حساب بين بي حمي وايه حميان لماركم فوادتنا فاحبط الله إلى هو بابي وهوبيي اعمارهم ايج عمليال خودي باللهوبيي او سببك عماشه هوبيا ما لا ينشرك لا عملك ولو اشرك لا حبيضا عنهما كانوا يعملون كل كوات كان عمل وعه الكفر وشرك بليل مادن كل كسر عمل غضي باباي وكان وح النضي ذلك سنلوجن حينارك عمل كذاء الله غضي أذف أذل لجليو على الله أبوين كركي يصيرن متك سالم سدي يجوبه سالمي إلى الله مايا لكن لا يدري أي رسول كرعام أي مسلمين تدق لك ديان والإيمان قوة حقيقية في أبو بوحا وهو ويداي وإيدي ما هو سهلا هذه الشرك والكفر والنفاق والظلم والدعاية أريمان هو سهلا هذه إياقا إلا عذاب سهلا عمال قوة إن تلقى بإيه إن عذاب لقى أيها سهلا سيجيهم وصفهم إنه الحكيم العلي وإباء قوم بدا ومرتبدا في تدبيره وفي صنعه أو حما مريء وحوس ما يو وحو يكو حكم بنيعي مكا وحكوا بألمريء سدي أهائم قد وحذبه يعلم الله الذين أقيه الموعقين كوا واسجلنا يم جاهدين تا أو منكم إنكم منافبين تا إنكم ملا والقائلين كوا كوا طلايا لإخوانهم ولا رهض مؤمنين تا هل ما كاريا إلينا أن نكون كاريا كلها وقرئ يا توني منى الباس دقالخ الا قليلا ان اندف او ما لاحظت اي كربان واجوج انتي كربا وقرئ يا تون الباس دقالخ انا ايمني الا قليلا ما لاحظت ماان اشحات عليكم اذاكم المؤمنين تاكركين بي بخارا كيهن ما فين كساعد مايا ولا مالن كساعد مايا ولا ترين كساعد مايا ولا سواكي نبضين مايان واحسا ما, ما فلأينا إلين سمايان قد رعيكو يهن لغما يا رب فإذا جاء الخوف عبسي مركا اعتماد دولاني ووارر أي مادان فأيتهم صوبانا يوسقى لأيان لبركسي اشتاقا إن دهانا وهو الوريجين فإذا جاء الخوف بغضين هذا اعتماد عالك وورر كسي يماد فأيتهم رسول الله وضع كيسا ينظرون إني دورا yleikädeka rasulka ke du ru iya voi varega isu ayyunohm inda yalkoda ke jaurani ayyunilleviikäs isä varake ää oka le yuksalla tavalla ei ala ykarki salla tavalla minä muutin min jätilma käri haketaa tavalla osakera fiida gor tai. Hänä halun ändä liqa alkimarki lijurtaja jäi sasalot ilmaa mai fiida davaa ابسي عده يتكتوحولك اللابتو صلاقوكم وإذن لكم ما ينسبدل نباركي نبقى واقف بحين بلكى مواجهة وجيه بيمن آيان ورانجرين يبين بيصوب آيان خدالك يكابدين آيان عنده افتعى عندو مادة يكايد لين آيان فإذا ذهب الخوف ابسي دي عده يتكتنا صلاقوكم وإذن لكم وإذن ببان دارسنة العربية اللير دير حداد حنف بضن أشيحاتا إذا انا الخير قنيما ذكرك علي قدعيه كلهم اولئك وهعثله الماء مي لم يمنوا وحب ماء الرمين فبددنا فاحب الله الى ما هو بي اعمالهم اميال فودي ما شرك سميين دراد لهو بي وكان ووحو نقدي ذلك وبنت عملك ذا لهو بي ارا الله يبوي نكركي يصير مثلكم سالمون يا سبون يخمر الكافر هذه اذا ما ذي اصبحيته يمادي سونه قرتجن رسولك متوب الكودن لا جوقي تبين لو لا وني بيواركا يمركا يحسبون اوركا غالب وحاي ملين يا المنافقين جو العذاب كو اصبحي سي افر تقبيلها هي بري غريده غلها كو جيرتا لم ملين لن يذهبوا تب الى ينتج افسني كبذات خيركم ما في فكره بس خي عقلك لو في فكره قبل ما مرقو فوله يحيى وهي كفكر ان قفكل لا بني كو نسبه هيستاي حقا يقول امورنا ما اوجا مساله والقدر ما مرهم يسنا الله والقدر وهي كان لهاي وها هو قدرم ان يحيي و هو والله يعلم وأنتم لا تعلموا كل كرب بيد يودين لهاي قالوا أنه حيث قواميا إلي أن إذا ما إي جو تو وحي لم يذهبوا النقوم إلى أي دبر قوانيا في المدينة يحسبون منافقين وحي العذاب. العزاد ذلك إسباعي إذا لم يذهبوا تقعي أي مريناي حتى يصبحوا نقضانا قوانيا في الجاهرين هذا ما أنت تقعي وقال لقدروا إلي مجالة المدينة كالجوران باديها كل قدران ذلك إذا لم يذهبوا تقعي مسلمين توما الكاتي ملقات كادي قان كاسي كاري قال تعال ويا كلا حذاب إذا ما ذهدي مادن مرة أخرى كل كالي يودوا يجعليه لو يقول أنهم يجا أي بادونة بادية سنميجا في العلاب شيل بادية إلى يحول الرعتة لكو دحرى أي مقرات بنيا أيجعليه نكوت سلام يسألون أي مركا وديانه anna anbaikum ilinka mu'minina yaqoola kaala la taqallamaaysa inay khabariyal kiinada dad kala ka wareysta o yan goob joognan noqonin magaaladana mar labaad loobayman sanay jacalihin laakiin ay gura wax wanaag lama aayantigin ay haday balaka joogaan xulku taala kaanu فيكم إذن كالمؤمنين تأبأ دينه واركو مرلا باصون نقدا ما قتلوا كل يوم دجال من سنة ودم الله عين إذن كإذن وحش الجل لا عين بقي بلعذيم كأبور لا عين إنما ذلك الدمت علي لا عين كل كأبدي هذا الله ولو كانوا هذين المنافقين تهان لا فيكم إذن كتأبأ دينه مرخي حزابكم مرلا باصون نقدا الله يري ما قتل وما يندريان إلا قليلا دجال يوم ماهان مأيين دقلموا يحسبون وحي ملايين المنافقين الأحزاب إذا مضى وحي ملايين إلي لم يذهبوا تقي وإيأتي الأحزاب حتى إذا مضوا إي مادان مرة رغا كلك على سبيل الفرض وتغديد حتى إي مادان إمام بماريان يود المنافقين توحي جعليهين لو قور أنهم يقع بادون مجالة باديها في العرب جرجرة جديدة رميها إن إذا حكرا بجعلهم ومرها يسألون ويديا أن أباكم إذنك مؤمنين تأخبريالكينا كل يجرد روح هذاك ولنتن أيضا كسرعتلا أنك ورايستا كل جوفا بن أي النقون تري بجعلهم ولو كانوا هذا يهلاهين فيكم إذنك تعلينا ما قاتلوا ما ينتقال من إلا قليلا ماذا حتصمها أنا وحكله أو واكير الله ينورك شاقي ولا, ولا يأتيون الباس إلا قليلا كل كم مرة يحب هذا ضاعاتك يا خيرك كأي بقل أيام ب أرنتوا دا لماذا حتصوا ما قاطلوا ما ينتقال من إلا قليلاً وحيرهم حتصمها سلام منافرين ثم ركحكت وهذه حالك هذا لوك هذا دقي أيادك إيمانك كرمت على الله هذا لي حتى ماوقف كودي لا ينور شاقي على تعال خذوا حير كانين وهذه لكم أيها المؤمنون المخلص تذكنا الهرون أي إيمان كوذنا الدعادية رنتيهاي وحايدين سبنا دي. في رسول الله إلى رسولكيس قدهيس أصوة ديسو عليه الصلاة وسلام قدلكو دا طمعين أيه إياك ياسي نماذيس إياك شجاعاتيس إياسي دعو صبره تحمل سيدو يلا عليه الصلاة وسلام إن في جهاده وفي صبره وصفاتهم ان اسكتوا يتبدل بهم الا المنافقين تن ايدن وركودن اولدين يهوديا نصارنا يا الله عدل مشركين ايضا لا عدلين الرسول فينا صوبن كودا اسوتهن دياشو حسنه وانا احسن وحنبي كودينا لمن روح كان هذا يرجو الله الى عند خيفه في الايه في الله واليوم ما لنقول aakhirat dam bay say malin ta qiyam o lugu hisabto midonu o nasu aval marin donu tan bidafiy ma ghafriyat janna qaf qafilaya rasul ku ku dayanay qolka hadag aakhiratama akage jiru amma nabiga um wa i love me allah lamitay allah كل ملكي تدكي مؤمنين تأعى شداء ربي الله سبحانه عز وجل وعن وليل ينوشي تدكى المؤمنين تأعلى الرمية هيدا ماذا ملكي ماذا الموقف كذا وحين لقى الشيكين ايه ايه اندها هو راجين ايه ايه النبيكو قبرا ايه ايه واركا كالكا ديسان سبا منافقين بيها مؤمنين ولما قلت فالمؤمنون تدكي أعلى الرمية هيدا الأعزابة هيدا عيسي او البالويري أم حصبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله كل خائنة فاتذان ما ليسه يهواء غاين وهسو غاين اول ايمانا وتصديقا فيما اسقع ديما يكونوا فعلا ايه يبنى منك يكون يمادين قالوا مؤمنين تقول ندوا أيهادين هذا إذا مدى النبو سوكر كل ماي ما وعدنا الله إبقوا نوع يبوهي ورسوله ونوع يبوهي وصدق الله الله رنبو شاقي ورسوله رسول كان الرنبو نوع شاقي وما زادهم إذا مدى سوكر وما كردين إلا إيمانا وهو أو أولاو شاكي قبل وقوعه انتو سندحنا وقته سيلا قارين وهي رضي الرسول شاكي أي ايمان تنكر تاقين كل ايمان باو كرلي وما زادهم ان كو كل انك اقول لغوصو كل ماي وماكر بهن إلا ايمانا فمين ايضرم ما ماهانا واعكاله إياه وتسليما هقان سميد لله ولرسوله والغضاء والغدر له قان سمو كوكي لهو قان سمين لبقى ايباط بي النخدان قولا مااشي ضيبا كل ماتاي او جنة اي دونتان وحي ان مااشا كل مانين ايباد بادين بلان كيباي وليلتاكي قال تعال خبيو الحجير من المؤمنين تتحق الرميه وحاكمينا خجال فك وا امان ان اي خجيهين با الله شاكي كوار حق لكم شاكين هورا لكن ايجا خجال وحي لمتاعي مركز عبادية مساجد لك أهد لأي فجال لا تليه امتجارة ولا بيع أن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتائي زكاة في وكروه فجال ربما مؤمنين تكمدا صدقور سيقين ما وحي ضيكرون سيقين أي آهد الله اللقل بالمين عليه كركيس لكي بدر أي أصير لما فلان أولعي وعال لكاري قولا لا رقو الله مغل kaado cid dodaba sano wal laga dilay dodaba sano wal la qafalay gaba gabi yeqoolna walan digay muslim ku sadax boqol sad iyo toban buu aha kaado ina kumba yahay idan qoladi dagaal ka badar uu dhaafay ba daran xagga fuugusiiisay ilaahu aanu ka bariyeena ilaad go Kaarnamerkki uhnta tadai va ei tagaanllameen kaarkikalaana Bönniballan kiväi hajaaan oi baatu kujihiin, milnä mu niino aaka mida si jääunrakbaaka miästä burunsegai maavu eiväun kussegeen ei atuu abballameen allaa mea buutkaabbaa Älä ei korkiissä ei kulaabballameen va minu mu aaka midamän kalbaaka mi kala kofiai näpähun قال بابن القودي دار تاع دارت او في اي كنا ثغاي ومن محاكمه من ما ينتظر قال ولي بلنكي اوفنتيشي سوغايا او دغال يا جهاد انه نف يمان بكل رخيص وغالي ان الديوان ديار وانا واجرا او ما بدلوا ان بلنكي اد بدل تغييري بدلي تبديلا بدلوا ان بدلوا لي يرضي الله صادقين وحيح ليس لباتلان كدعضي غزوة لحزاب أما غزوة الخندق كبقية الغزوة دولان كلا الدولة يؤمن أما كوري أما كدن بغيه والله اختبارا لعضي إيا مشاكلة المسلمين ولي جهدت بيدي وحوه ليجزي الله إلى إنه أبا المريه أصادقينكو ورنتشه بشدقهم بوكو أبا المرينا وقيمة مركي لاته وحي إيمان كو ذا الرنيا أما دارته ديه بالله كو ذا الرنيا وفينها ديه قلت عرضه أصلاح الله شكو أبا المارين هاي. سيادر تيبه رسولك عليه سلام يري عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديق، كل عرض الجنة ذا لقينا يب إن درونت الشكتين، كل كإيمان كودين رونياي، أي قاليا رسول رمي عن حالو قرنايا، وحالو قرنايا أوامرتا، أي فرمن باللو قرنال، نواهي أي كفقادم باللو قرنال، إيه أوامرتين نواهي دي لبدي بكو حرم، كل كإيمان كودو وارم، وعنصاص عريز رونتي، تكاليف تشحى افعل ولا تفعل، قب كإيمان كرونياي، أبليه بحكومة، قب كإيمان كرونعين. أما الإبعين فريال لغم يهبو ويعذب المنافقين وكاللغ إبعين النار إن ساهدو طون إن النار قرم أن ما الشيئة أصول عليك إن ماتوا على النفاق هذه النفاق كل عام كل انتان ما الشيئة يبعوا كل عام أو يتوب عليه منافقين سوى النقوطين واجرتا أو طوبة نصوحاء كانت أو يتوب إن ربك توبة تقبروا عليهم كركوضا إن الله معبود حقها كان وضوء نقضي باستمرار أول هو حذرنا اياه و نجينا هنايا خفورا الا دافد بدل بمن تاب واامن وعمل صالحا ايو دافد بدل هي شقيم بالمؤمن عند الرب ييسر عذله ألا نحرس بهم هزمه العذاب قبل جبال قبل دي وحوليت نقول ان نتيجه حول هي شيء بي وصوم لكن مع يقول وعلى كلامات الواتنا وخد الله اللوى علي الذين وعى كفروا قالوا بي بغيظهم عرضوا ديبوكوا علي لم ينالوا إياهم قالين خيرا حروما وأن رسول للدلي أصحالنا داوعين مديننا قبصانين ندبله أيام أشهر للجوبي وحقا يقالين لما أركوا إيا داب عمر بن ودي لك الدلي وحيس يا دياتي كاستمر كل كعريه عيل كقوي اي ادم مش متبلن بالوجيره شن قبيلنا والله اسكو بحايس كل حوش يا دلالكي انمد اباب الكذا يا مصافي المدينه الليي يا جونتي مدينه باللجو گئی و يا ادر عري عيل باللا لم نخدى وكفى الله الا كافي المؤمنين فصلك يا اصحابته القتال ابك كافي بالريح والملائكه فارسلنا عليهم فيحا وجنودا لم تروا تبلبا اللوق الذي اقلدي بيقدوم سي عمثبي بيقداري سي اني بيعيني سي ملائكتنا ونهرني ما يلق شيء كل كان وحدا قال ما كربا ما هي نقل كل كان رسولك كا يا اذهب ما هي انت قال من هذا اذا ساد قال كونك ود ما داي قال مدع اركك احسن انك لو دول حريه تبشي من رسولك عليه صلاته والسلام نصرت بالصباء مصيرة شعري دفع المقاعدة الصباء الليلة كانت ما دباري قرحك صوباء ايه وحي النبي قوهه اللي انجرتي حركو مركو مرايا بل انت الله سعوده ايه قلب قلبك هذا ايه وضنه هذا ايه ما سكعد يمانك ايه مرانك كبه دي انجرتي اركادي دقاء ليس كوهي مادنة الله قرطوك يا الله قريجير الله شافي هذيك لووين كل كلها ضويشي باترين يلقال كاسها لعي ساسي كلها ماترين يحسبون الوحي المنافقين انتم ملايين العذاب الجمعية الكائنايا لم يذهبوا تقاي وإياتي العذاب وهادي مرلا فادي مادا يودوا وحي جعيهين لو قرأنا هم يقاي لادونا في العراب غير ميقا عن باكم أي ويديا ولو كانوا هديها اللعين فيكم ذكا دحذيننا إن ما قاتلوا ما ينتقلمين إلا قليلا ما دحت تسمعهان لقد وحقبا إنه كان لكم أيها المؤمنون فاتكينا لهم أيدينا هذه في رسول الله إلى في قديسة قصوة دياسة حسنات ونقزة في جهاده وصبره وثباته وحلمه وشجاعته هذا انتبهوا قضايته لمن روحوا قد ينايا يرجو الله إلى خير كفلايا كل يوم امال الاخرتم بيس وجه اخيا تنيه بلا ذكر حص الا معجوت عقرا كثيرا من بدن ولما غورت اي قال المؤمنون تركوا الرمي اركه الاحزاب اذا, مدي إذا كل مي ما قالوا هذا تجمعا ليعلم مدن سوق الكرمي ماكي وايه وعدنا الله ابونا يبو ورسوله ورسول كي تاني مؤمنين تواهدان منافقين توركودينا وأصوه مرتان إنا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كوى نواء وصدق الله إلى رمبو شاقي ورسوله فزول كيسان الرم وحاء إنو شاقينا بان أي يقرر شاقي وما زادهم أرور كاقر كوى دلقصة أروري وماكر ديني إلا إيمانا فميني أهل الرميان ما وكان كان سمت على له كان سماما وعكلا من المؤمنين تكال لهم يعكملة في جالهم قد ستقور ما وحي أي أحد الله على الله كرب الله من علي كركيسة فمن هو عكملة من قرب عكملة خالق سلاجته نحبه دمثية ندرك يسوع فيه دارسي في مال مريج جادو تقالماي نفي المال بديوي لا تري تفرج أو شهادة كلن تعي مرتكش واقعري ومنو محاكمي لا منكارنا واجلي ينتظر الشجاع يبلكي أبدا هو ما بدلو انا بلكي بدري تبديلا بدري توم فعل ما فعل إلى وحصدا ويا او جهادك يا كل فضي ما شقلا لو كرساري مو منن تا تك إيمانك كرنيعي يدفوك كبيري عي إنك ربها فبدل كوا إيمانك ودرونتي لأبا المريو ليجزي الله ألا إنو أبا المريو السادقين كوا إيمان كوضا إيا بلان كوضا إيا الندر كوضا في جميع أقوالهم وعمالهم كوا كورون شاكي إنو بصدقهم كوا أبا المريو أو يعذب إبعو نارو المنافقين أو الكاللد سرنبال لقوائي بأن بي شاكي إن شاكي إبطونا بأن ما تو على النفاق اينك دونتان منافق لماذا او يا طوبى قد يبهنوا لدعنا انه يبكوا ولا اخبروا عليهم قركوده ان الله معبود حق كان باستمرار وحشي جوجتا ونودى غفورا الاو ذا لمن تاب صالحا فعيما الله كفروا باتنا وقررت أيها الرب النقاي لم ينال إيقون قارين خيرا وحوناك وكف الله ألا كافي المؤمنين بفي عقر رمي القتال بقال كباء ألا كافي وكان الله إبوحوا هذا على سبيل الاستمرار سي قويا ألا حوك بدا عزيزنا دوماك وأنزل الذين ظهروا هل كان غزو بعد باك باللاباتي غزوة المدعيروة علي غزوة بني قريش غزوة بني قريش خندق بيكون حقتي كل كسين وصوت المنى أفرج قلاد دبتكتني قريش يا كنان يا سدي يا خطفان واسجل لفتن واجي بين جيودي أي إدارة تبع كل النقل كون ما حاكل عيد كل خسير كل صارن مش كل كيرسول رسولك عليه سلاط وسلة وتشاني لفتن مال ماض أيه jog jirla oo diwada go'kii lug jiray wala jalana kulka san nabigu yimid alayhi salatu wa salaam kuri ga intu galay oo hubkiya labiskii wixii iska كذي salaaduhu جبريل markaa tuukaday ayaa jibriil محمد موحد galay markaas wiilaya Muhammad ma waadrik salabiskii adarkii ila wuxuu ku faraya haddii ina toosnaa debri quri xasuulka markii uu وحوية الملائكة إذنك لا يبقى شيء غزوة الأحزاب أما غزوة الخندق إذنك إذنك هو البناء وليلا بسكي يوكي ماليقين إذنك محاطو كل كلك إلى وحوك فرايا لتوجه إلى بني غريب كل مدينة المنورة لوكي يوم يتربى أترين وكاسى الرسول كل من ديري أوه يوحد ناديك أدكو وعدا لن يهي إن هذا القرون أديك كتب غيال الله دري من كان صامعًا مجيبًا فلا يصلي من الأسر إلا في بني قريط طور بمرك الله تكلي أسر كهجه طور كان لقوم تك انكروا مالا بني قريطاه مركا سر رسولك نباع أشعرت وحاي بدن لجواري جد كمرك نسي هيني وحددت مودي أنا لقرني أيديبي يوم ما جسم الرسول في ملاقي أشعرت بني قريطاه الله دري والله يسقوطك والله يسقوطك كل شيء يسقوطك إن دار إذا قرأت الله يسقوطك يا نبي أبو يا رمرك يا بنيه خبر يطلعنا هل تنزلون على حكمه خصوكي الله أنه يجور نفل الماء الذي نحكمه من إيمانه حكمه من حكم مرحبنا له سعد بن بن عاج وقوصي أو يا خدرج بيهيد سيد الوج او اي سودار صنايه دويا داسين بني قريده سعد مرة تن حقوقيزه نعم بالي سعد ما غفنا مركز سعد حكو بايد حكومة ايي ماوي سعد نبو فهم دره ماركا او دغال سعد ايي ماركا ضروري ياوي سو ديره لغو دولويه سنيا بايا ووجا انهلي طلهين ويين دافعي جيني ايدن كان ايدن قوديا قاراناه ما أنت عرفتي عوانك ساعة ولا لبوما كان سيجاي ما كيبوقا بذي أو حبيجري ساعة وقتي كان حاضر كي وأنا مناية وحنو سنأية إلى ما هن أضوما كان إماية إما ذمجة ساعة منحدن أضون ومتال إبرة رحمتي بنسجأية إيش كان رحمتك ربى ساعة ماشي وإيش هو دا وعلى كيني بن يقرايدنا وعلى كيني خسوك أول شيء ساعة له hukun ka ray ka soo baxay aan go'ki aqalo anigana waa ka xakim yeelay awad baan ku siiyay wixii aad adiga doontaa ku xukun ya rasuulallahi malagada ma wax aan ilaaday ku dhamaanay sa maswar bay kadambay warkaga warkama dambay ku xulcelinayay oo warkaa daysanay oo uu laha majira warkayga ka dambeyay ما سارنت عن جبل جبلة جيته وركي كلهما وركي كلهما وعن حكمي ام عشان ذات كونل كأو روحه عرفتي يا وانكي الله قيس له الله وخذنا خاص رسولك يري لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سطح السماء سدنا الله قرآءا يدي نوات ورك تونتانه إلى ولاي سبحانه وقد ف في قلوبهم الرغبة فريقهم تقتنون وتأثيرون فريقهم كلها وحيان قانقاره وعروري اهوال اي حولها اي قنيها اي بارها وإن لقي يا بوي قاد كان لديو رعا كوريا فر بقول بين نغدين لبتطباد بيش رأيك هاده دعشان قاد كي واتطباب وات بقول عروري اهوال كينا واتطباب بقول كلها سنبقى سوق المدينة يو يو كلها سوق الوين كقضي عشان قاد وداء السحابيات القرية أي الغروري قرقا سامي الله و الله كينا علي ابن أبي طالب سباين بن العوام مغداد بن الأسود يا سدع سيفوت الله ديب خلب مدبال لكينا قرقا لكي تورا نتكاه الله و الله كينا نفيقنا جمبر بقوفة دي خطوة بقل وقفو عرورتي يا عوانكي ماركي سوحره يسولكو وحوجي روحكا آبا يالكو دين الجرن نو دقم مایا دبن نګه دای مایا میستیګه یې سوې بی فردی یې صفاله سو وال سوې بی هدا ببن قریله تی وی کرنیس لکه مسلمین توالي نو بی کون کا ورجاک یو اې قال تعالى خبیو وجری الذين سبوا دجيه يوحي فاحروهم عذرتو كلمه اي اوري اي اباولي اي قري من الالكتابكم لذا فنقريدو مين ساياسين قري يا جسي بر يا بار وحي لاهاي مسلمين إذا كنت أميّر وقد فأيبو حطوري في قلوبهم لا بيالك وده قولي هيدا الرومة أعجب أحضر الله كطورو وايش بيبين فريقاً غيب كشانغات كتابة وَتَأْسِرُونَ تقتلون والله نيزان وتأسرون غَيْبَ قفالنا نيزان فريقاً غيب الله أعوذ اندحسيي أرضهم قاموا لهم عن توحيد العين، أنتا كريمة معه وأرضا نل بألا إذا أنت حارزيء ولم تضعوها وليا إذا نسكت عنهم ما إذا جوسل خيبرون خيبرون خيبرنا وحيدا من الدنيا هاي يعني أننا لقينا يوم حتى أن البني قريض وكان قرمصان عشان قاد خودي وآل اللهي وحوزين وآل الله علي وأرضا نل بألا لم تضعوها. أيضا ولي عقدهن وكان الله إبوحو النغضي على كل شيء وعلى أركضة مانتي إذيلك قد يئن الله أوده أو أحكوه لمن كرجرين كمك المنافقين تأوى إلا وسنة ورتي موضعين إنه نعزام تابن الله بني مسلمين تلدفر قوينهن حقائق ذاوها كم مغني فالحقيقهوك ما وأنزل إبوات جيئي الذين كوهروهم أحزابك الميئي وبني قريدة من أهل الكتاب كتابك أهل كسكمية يهود من سياسهم سياسوا على إرادة من حصونهم سياسوا جمحوا صيصة وهي كل ما يمتنع به وعقبك أولاية اسكنهم إدادية الدنيا إدادية قسينة إبرئية بارة إجعالها إسكدها فعال إرادة قولك أبنانك ألقى دقيقة انت ايه اللي كورعي وقد هلق لغطوري ايه قريه ايه باره ايه عروتي ايه ويهيه ايه كبه منعيه قانت قال الرسول بيكالي وانزل ابوا دجيه الذين واحروهم حسابك كالميه ومن اهل الكتاب يهود كاملده من صياسيهم وحيهيستينو دان ددي ايه دنيا ايه اللي كدجيه وقانتو ذا كبحيه ومؤمنين ته الله وره جيه وقد فاء بووح الريد في قلوبهم يرال الله بلكوده الرؤى اركق حنايبكو ريد فريقا قوه او وخي رغ شانغادا اكاشانغادا مرال الله قادي جيري الا ان مرخيد شان دي موغي كل كان وها لوو امتحاني جيي حديثو لوو اركو من لوو اركو واكان جيري شاربي ويجيها لديه جلي عرورتي اهو أنك اللقاء لديه جلي فريقا قيب تقتلون واجره سان واحد وحد غفالة فريقا قيب قال وأورثكم اللوحو اذن دعال سيئي أرضاهم إذا قالوا الكوذيو وديارهم حولوا حيلهائي وأموالهم ايارهم أقلدي وأموالهم حولهودي وأرضا دلباء اللايدن دعال سيئي لم تطعوها إذا وليكو جوكسا وكان الله محرما بالنخلة على سبيل استمرار في جوكته على كل شيء وعلى أركد مانتي قديرا على أوضو يا يهان النبي يقول لزوجه خذ ولا وحيد كذب يي سينوتن ماني تذكر ملوك بعل النخلة من الأركاب باري باري أضوم خلق يهوهن بلو ياشيء كل كأنصار مهاجرين حاسس كودي. وعين غلين حاسس يبخرها قباني كله، كل كي يهود الحقي، كارد ما أنتي للجبيء، مدينة المنورة دولة دي لساندي، كل كا ذهبيو، أقل الذي إلا لدي كل حاسه أوانك الرسول ك على يسلا توسلا، يجا كمضاي ناي، وأكرن ما يندونيني، لكن مهاجريني يانصار، يا إيه أصحاب تحاسس كله، أقل الذي إبكته، إيه حورا أنتي تتوسع العاي، بعد يا مرشدك يا جريه يا بريه يا خدماني يا دعائك أي لغة واسعة كل كسرات الله من هذا إنت إن لا قنصيها يوم بيدها هنا كذا رجسان الرسول أيضا قدراته أيقظ رجسان معه والله كل ماي كل كسر قلبه هاية هو عليه سلاة وسلام سقلبه هاية كل كسر قاضي و كل ماي سقال قاضي وحيك كل ماي في بيت عائشة اللهم وهي هايان سقال كولا عايشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أبو بكر وأتغانان عمار من خدابنا وأتغانان وأم حبيبة بنت أبي سفيان ورقي قريش كالدقيقين كبنه لي كفد أبو بكر للي هي ميد عمر فاروق للي هي أبو سفيان ضقر كي قريش كفده للي سوداء بنت زمعة أم صلمة بنت أبي أمي زينبا متجعة ميمونة بنت العارض جوريه بنت العارض صفية بن حيي النبارية انتهى لي باكل مي كل كله كل ما لا يري واحد ربنا عايش ورك النجودي رسولك النورسج يا دجاجين حنا ناسمه وعيها يساري أقل ذويه له وحلم له حنا نسيه كبدان دولي مي عايش وركي ما يشوك على رسول وحيث الهوانك عقيمان تاقل كان يسوقني ماذاين عدسي كان واضافين وحال لاحصان اياه هوانك اسحبت مهاجريني يا انصار توسوا عسيوا لغيين يوحي كتب سلينا اياه وحال ماذا يهوانك اجينا كادونه وحاف الرسول قادي لرسول قادي هاد بوحو ماذا هاد بوحو ماذا كلك المددور ايو بنانك ديجري ك عزيزك وعزيز، وحن كلك كذكذادي لجهلك هو قييبي وحنك مأوسا قادم، كلك عجيك دون عين، موهورنا يا هوان كجو على سوسي، كلك أنت كواجين هو قييبي، ولا الأخيرة سخير لك من الأولى، كلك أمرك بعدو قييبي وعوس الحين يا الله ورسلي وليس من بيكون لغته آية تخير باتين، وحالي رسولك عليه سلاط والسلة. الدنيا نهضاً لماها إذن كان هذا الوانكي سيتين لبكة لدورت إن هذا الدنيا هو عقل تاقي سعى النبي إلا النولان كريم إيسان إنه النبي إذن فروه إذن أن بضحيه وحفر مارساً إذن سيئه الكارين يكون ما توقلك إذن كبلا الدنيا ما شاء كسوق ما نساك سوقفت إيا إذا آخرة إيا اللي الرسول دورتانه أدوية كقبضتان لا بضع مديان إلا نصلك حتى ديمو الدنيا ذي إلا ديو ولا تمدرنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا حتى دور بلليل قلقوا آلكوا بلايحوا إيه أراب قروح بضلون مالسان إسوك الله بجري سني وحعه ريشي سيكون يا رسول الله محادي يا ليسا قد على ذلك والإفريب أو نهيت عن هذا إنا وحام في الفريا والليل ريغي آية تخيير لباله در رماديه ام علي رسول دورتا جي بنا کا کمر ام اديكه ادويه دورتا رسول خ وين سي ديني اي دمر کي تميل جو رسول کا کو سو نو حفظي عيش قبل لاج وغير عيشادل بنگوشي گي اينات کو فودا تنمر رو هدا کا مرڪز انگوشي گانگا ابا يه حاجة واحد تري واحد ولد تجين لا مظودين واجلة واحد ولد تجايانا واجلة أما الكوارب مليشة كل كاسو يعيدي خد الأغري أما علي رسول بعد دورا نيزا وأدويه كراليهان نيزا علي رسول يا أخيرا دورا نيزا كل كاسه واحد تري أفريقيا تجاور لا أبانا ويديني ولا فؤيانا ويديني بل اختار الله هو الرسول هو دار الأخير كانوا كل ماذا كل كان سيناقيه صفقين مدر بالله الله راي فرضي الله عنهن وأرضاهن وجعل الجنة مثوهن اسم خلاف سقال كودي قال لي الرسول آخرته اسم الخلافين والقاس آيادة دنبو الصورة دين اوه امان دونا دين انا لا يحل لك النساو من بعد نادحا ايقا ساقو دورتاي اقلي الرسولي آخرة دورتاي ناغان احاينو دنب نكاعكو محيري لا يحلو لك النساو من بعد ناك توبناتكو مداري كارتي سقالكي ولا ان تبدال بهنا من ازواجي خذن خودانا مدنكما كركني كرتي وهذا يتعينك يا بلة ولو عجبك حسنهم أدونك النعتر غضي عن يا رافع لقد كاني كريمات كل خسير عن النبي عليه السلام ولا نجور كذي إن النبي كتب لك جرس له قال له ما كان لكم أن تذور رسول الله ولا أن تنقه أزواجه من بعده أبدا قال حبيوح يريا يهان النبي صوبان اخوي قل وحاطر هذا لأزواجك حوانك أضغفتو وحضو تر هذا إن كنتنا حداد حوان أوتيهين تريدنا كوادونا الحياة النلول الدنياه وصيصة واتادي ويدسين هذا وزينة حداد قرح تذيه قريح تذيه محرية تذيه داقه إيا حريح تذيه دونيسان ورواتنا ماليفة علينا يه ما قال الرسول كا امه تكون كل دين راح سينايا فهدو باه انتي افرمريسه حقركماي الله او دم بان دين سينايا تبا د و سريع كن بين سيدينا و دين فر يوم صراحا سيدي جميل قروح بدن ان اولاد يبق <تصفيق> لهين فرمرشنا و دين سينايا وانا هان غامينا غلينه وانا دين أو إن كنتن لعذابهن خير لمن تريدنك ورب الله حداد على ربه ورسوله حداد ربه ودار الآخرة حداد جنة ربه فإن الله إلى أعد وأودر بالمحسنه ناك رسولك أدعون بقي ومن كل أمينك كمدا أجرا عظيما نراك إلا قيمة خسوف التي جنب ما وقال مرش الرسول كأجيره أيها أقولتك إسانه الله إله أعدوه ضربه للمحسنه من كنه إذنك إذنك ماذا أجراً أبا القد إنك إنت أكون فاهمي لهين وعن لقاء الرسول كالله ضربه إنه محويني لهين نكراده وأكون قران لهين أجراً أيها دنئة بعضه من كدره قل على ترينك رماء وعنكوا إن الرسول كميرسو جمده يا سأل النبي، هذه مركبة بالجود كأدي ومثل آلافي، حتى يلدو فان حقاب قولا ومذا وذا بقول الله قال تعال النبي، خسوك هوانك كيسيو من يأتي لي مات ومن كلنا إذا حما حما هاي لي منايا إنه شنزين نقوم بالجيا، سب سو حاوي عبد الله ابن عباس barwa iyo worinaya ma janaat imraatu nabiyin qatbuu nabigu waa qabo xaroomada zinaysa oo Rasulka iyo muasharada rasuulka aya la ilaalinaya inay mid ta marka looga ma baqay ee wax ay noqon karto inay بفعشة دنبح مبينة اسكعتنا يضاعف قال الله الله بلابا لهذا العذاب قال الله الله بلابا ومثلي عذاب غيرها ناقاها قال عذاب كان العذاب لبلاب كيس يقب كي رسول كهو قضي حتى يحو مصر ما يسأل العذاب هي ضعفة لبلاب أي عذاب كان لبلاب وكان الله وهو الله سيجو اقتهو على ذلك أرنكاية غير كيبا على الله وكان وحنه لذلك على الله أبا وينك يصير المتكسر يا أيها النبي نبي الصوبانو كل وحاظته على يزوجك حوانك أتقابض إن كنتنا حتى الهوى انتهى تريدنا كورضة الحياة نل الدنيا هو سيزا والدار ذات وزينة حتى طروح هذه وحان لا تكفير فيرثا قاتلته ر يدون يلافة حداد حدثوا حدون إيزان أدوهم قلت أجزل فتعالينا كلا يا وما تحقونا وإن راح سينا يا أو فرمريس إياه ببحين وين أيان إذا مرينا يا تبديرو أسرحطونا وإن سيدينا يا صراحة سيداي جميلة وإن كنت النهداتي تريدك ورضا الله معبود حق يري لذيزا والرسول في يا والرسول أو الرسول محمد يا ودار أقلك الآخرة ذنب جنلا حتى دونه أيضا وين ديا أرق ولا ينكرين أي الأمور أو حال يرف إن الله إله أعدوا أو طبى للمحسنا كوس في عنيله والرب يرسل أضع أو من كنا إذا كأو إنك رسول كأدين كملا أجلن هذا الجد بأن أطرمني عظيم ويني بدن أو أن لا شيء يكرن إذنك إذنك يا نسان نبي نبيغا وين فيسيو من قفك جاتي ليمات او ومن كنا يدينكا يدينكا ميدا في فحشه سني يحملي مات مبينه الله عفوا الله بلا بها يدا العذاب عذابكا اياض من الفن من الفي على غيرك يك عذاب في سو نبلاب في سوكره اي يدا لو ييريا وكان و هو ذلك أرنك Oko tappi ja uuden karrasulka kamera, oo seurusamme ei saa, inä edäväkään lolla, ja päiväinen korki ja seinen mitkussa äärellä,